ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء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 وقدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا ذكر ذكر الله, فاسعوا إلى ذكر الله وَنَذَرُوا الْبَيْعِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لعلكم تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوُوا تِجَارَةً أُولَاهُمْ يَفَضُّوا إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عَادَ اللَّهُ خَيْرٌ مِنَ الْهُوِّ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ